اللَّهُ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَقَدَّوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأُوهَا قَالُوا قَالُوا إِنَّا لَظَالُونَ نَحْنُ أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتناومون قالوا يَا ويلنا إنا كنا طاغين أسى رَبَّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إن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 سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَ إِدِيمَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِمْمَارٌ مِمْ مُثْقَلٌ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَبْتُوبُونَ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم